بسم الله ملكنا هذه الدنيا قرون <تصفيق> وأقضىها جدود خالدون وأقضىها جذود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسي فاني أمددك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام الألف الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعباده ابن الصامت ومسلمة بن خالد الرجل بكم الشباب ذللوا سبول المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا الرجل بألم وما عرفوا سوى الإسلام دينا وهل تنتصر الأمة إلا بأوليائها إلا بالعباد والزهاد الصادقين لَن نَنصُرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ فَنَتَصَرُّ, فنتصر الْعَابِدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يخلي وَيَبْكِي حَتَّى اللهم نفرك الَّذِي وعتني. اللَّهُمَّ هَذِهِ الْعُصْبَةُ لَا تعبد بَعْدَ اليوم. كم anni, بألبم من المل إكة م هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرس إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا بالعباد الأولياء تنتصر الأمة, الأمة برهبان الليل وفرسان النهار حقق الانتصار, حقق الانتصار أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله الذين تنبعثوا من وجوههم أنوار الله, الله عنهم من عاد لي وليا فقد آذنتهم بالحرم الذين يثبت الناس برؤياه ابن تيمية ثم إذا اشتد بنا الخوف وساءت من الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت أتينا فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب إنشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة الإمام البخاري مرتبت مسلما من احتلم جئ <تصفيق> للحسني بكوز من ماء ليفطر عليه لما أدناه إلى فيه بكى إلى ما أبكى قال ذكرت أمنية أهل النار ونادى أصحاب ار اصحاب الجنه ان افضوا علينا من الله حرمت على الكافر الإمام الشافر ما حرفت بالله صادقا ولكن لو أعلم أن الماء يفتد علي مرؤتي ما شرق قيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة فقال عند أول قدم في الجنة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهل تنتصر الأمة على أعدائها إلا بأمثالها. إن الدنيا القرون خالدون. يمكنني أن أبعث لك جيشا أوله في منابات الزيتون يعني في الشام وآخره في الصين. لكن إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنهم لا يقوم لهم أهل الأرض. اسمع قيمة الصلاة في حياتهم. الله أكبر. المقام مقام حرب ومقام خوف وقتال شديد ومع هذا ما تأخر صلى الله عليه وسلم ولا تكاسل ولا تهاون في صلاة الجماعة فلقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق فما أكثرهم اليوم إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا حتى يكون لحياتنا معنا بد أن يكون لها هدف إلى الشباب وقوصي الشباب بوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل هرم ولماذا الشباب. الشباب الشباب هم روح الأمة هم حملة الراية ولن تقوم للأمة قائمة ولن تقوم للأمة إلا على أكتاف الشباب على أكتاف لكن الشباب. أي, شباب. أي شباب نعم أي شباب شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أحوال أح العابدين لفضيلة الشيخ خالد الراشد صلاة خير من النوم والتجلد خير من التبلد والمنية خير من الدنية فكن رجلا رجله في الثرى وقامت همته في الثرية فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحية الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعني وإياكم في بيته في أرضه وتحت سمائه أن يجمعني وإياكم في جناته وفي دار كرامته إخوانا على سرور متقابلين عنوان هذا الاجتماع المبارك في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك أحوال العابدين سيتكون الموضوع بعد المقدمة سبب اختيار هذا الموضوع ثم أولياء لرب العالمين ثم سيد العابدين ثم أحوال العابدين ما أين نحن من هؤلاء ثم خبر عابد صغير وفي النهاية اغتنم شبابك لن أتطرق لأحوال العابدات لأنني سأخص هذا بموضوع, بموضوع خاص سبب اختيار هذه الأحوال وهذه الأخبار ما نراه من قسوة في القلوب وهجر للقرآن فلا يعرف ختم القرآن إلا من رمضان إلى رمضان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبب اختيار هذه الأحوال والأخبار ما نراه من تفريط في النوافل قل بل في الفرائض فالصلاة أصبحت مجرد حركات قيام وقعود بلا أثر تخلف عن تكبيرة الاحرام رضا بالصفوف الأخيرة اعلم رعاك الله أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر سبب اختيار هذه الأحوال والأخبار ما نراه من تكاسل عن الجمعة والجماعات وشح في البذل والصدقات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 فأهل العصور الماضية كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق أما اليوم فغفلة وقصوة في القلوب وانشغال بتوافه الأمور ذكرنا أخبارهم تحفيزا للنفوس وتشجيعا للخير على طريقهم فهم أولياء رب العالمين أولياء لرب العالمين قال الله ألا إن أولياء الله؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن هم هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون فماذا أعد الله لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدقوا إيمانهم بتقواهم وذلك بامتثال الأوامر واشتناب النواهي فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا لذلك كانت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما بشراهم في الدنيا فالثناء الحسن والمودة في القلوب والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتسييره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرف سيء ذلك عنه في كل الأحوال أما بشارات الآخرة فبشارة عند قبض أرواحهم إن الذين قالوا ربنا الله كما استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ثم تثبيت في قبورهم كما قال الله يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم فمن هم هؤلاء الأولياء هم أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل هم أولئك الذين تنبعث من وجوههم أنوار الطاعة هم أولئك الذين قال الله عنهم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحر هم أولئك الذين يثبت الناس برؤياهم وكلامهم حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال ووالله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً وأشرحهم صدراً وأقواهم قلباً وأسرهم نفساً تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض بما رحبت أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب إنشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة برؤيتهم يثبت الآخرين قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين إليك طرفاً من أخبار الأولياء والعابدين قال البخاري مغتبت مسلما منذ احتلم وقال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مرؤتي ما شربته وقيل لمحمد بن واسع ألا تتكئ قال إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا وقرئ على عبد الله بن وهب وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه وحج مسروق فما نام في أيام الحج إلا ساجدا وعن جعفر بن سليمان قال بكى ثابت البناني بكى ثابت البناني حتى كادت تذهب عيناه. فجاء رجل يعالجها، فقال الطبيب أعالجك على أن تطيعني قال ثابت أطيعك على أي شيء قال تطيعني على أن تبكي قال فما خيرهما إن لم تبكي أما قال الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أما قال الله عن أوليائه ويخرون للأذقان يبكون سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع عن سلام بن مطيع قال جئ للحسني بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى فقيل ما أبكاك قال ذكرت أمنية أهل النار حين ينادون بأصحاب الجنة كما قال الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وذكرت الجواب قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أجل حرمت على الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم من حياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون دخلت امرأة على أهل الأوزاع فنظرت فوجدت بللا في موضع سجوده في مصلى في بيته فقالت لزوجته ثكلتك أمك أراك غفلت عن الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ فقالت زوجة الأوزاع ويحكي هذا أثر دموعه في مصلى وليس من بول الصبيان لله درهم أما قال الله عنهم يحبهم ويحبونه لسان حالهم والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي كان يزد جرد ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك الصين ووصف له من أحوال المسلمين ومن أوصافهم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 ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاش أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر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 غير حريص على الدنيا إذا وصل إليه القليل صبر وإذا وصل إليه الكثير شكر يستوي عنده, عنده المدح والدم والفقر والغنى وغير معجب بما من الله عليه من خصال الولاية كلما زاده الله رفعة زاد تواضعا وخضوعا وخشوعا من صفاته حسن الأخلاق كريم الصحبة عظيم الحلم كثير الصبر والاحتمال. فمن اتصف بهذه الصفات فغير بعيد أن تظهر على ألديه من الكرامات لأن الله تعالى قال عنه إذا سألني لأعطينه وإن استعادني لأعيدنه فإليك رعاك الله موجزا مختصراً عن سيد الأولياء والعابدين سيد العابدين هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوابين وسيد العابدين المتبتلين لم تتخلف نفسه عن أغراض حياته العمى قيد شعره ولم يخلف موعده مع الله في عبادة ولا جهاد لله در أمهات المؤمنين حين يصفن علو همته صلوات ربي وسلامه عليه للصحابة تقول إحدى أمهات المؤمنين وأيكم يضيق ما كان يطيق؟ وتقول الأخرى ما لكم وصلاته صلى الله عليه وسلم همة عالية في كل مقامات الدين فلقد كان صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين والعابدين والصابرين والصائمين كان أعلى الناس توكلا وأوفر الناس نصيبا من الرضا والحمد والدعاء والشكر والتبتل وأعلى الناس يقيما كان أشجع الناس وأرحم الناس وأشد الناس حياءا وكان أحسن الناس خلقا ومرؤة وتواضعا وأكثر الناس مراقبة لربه وأعلاهم خشوعا وأشد الناس عبادة لربه وكان من أطول الناس صلاة عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه ثم رفع رأسه من السجود فكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده في أربع ركعات قرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة أو العنعام شك الراوي يقول أبو هالة في وصفه صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة تقول عائشة رضي الله عنها قام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى الفجر وهو يبكي أبكاه قوله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يقول عبد الله بن الشخير كير أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل قال له ربه قم فأنذر فانطلق يبلغ دعوة الله وقال له ربه قم الليلة إلا قليلا فقام حتى تفطرت قدمه قال لعائشة ليلة دعيني أتعبد لربي تقول فقاما فقام يصلي وجعل يبكي حتى بل لحيته ولا زال يبكي حتى بل الثرى تحته فجاءه بلال ليعلمه بدخول وقت الصلاة صلاة الفجر فوجده يبكي فقال له تبكي بأبي أنت وأمي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال بأبي هو أمي صلغات ربي وسلامه عليه كيف لا أبكي يا بلال؟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 فالقلب فيك هيامه وغرامه والروح لا تنفك عن ذكراك والسمع لا يصغي إلى متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاك والطرف حيث أجيله متلفتا في كل شيء يجتلي معناك اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين كان سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على صلاة الجماعة حتى في أشد الأحوال حتى في أشد الأحوال وأصعبها روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالاً شديداً فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلة واحدة لقطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا أي جهين قالوا إنهم ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أنفسهم ومن أولادهم اسمع قيمة الصلاة في حياتهم فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا، سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ثم سجد وسجد مع الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سِلَّمَ عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الله أكبر المقام مقام حر ومقام خوف وقتال شديد ومع هذا ما تأخر صلى الله عليه وسلم ولا تكاسل ولا تهاون في صلاة الجماعة ولقد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة كل هذا الحرص ليربي العباد على المحافظة على الصلوات في كل الظروف والأحوال روى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى تقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ما أنت المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء يعني ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق صلوات ربي وسلامه عليه فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماءا في المخضب قالت فقام فاغتسل ثم ذهب لينو يعني يقوم فاغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك فقال ضعوا لي ماءا في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو فاغمي عليه ثم افاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فأرتل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس الله أكبر كم كان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على صلاة الجماعة يشتد مرضه فيغتسل ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل ثم ثانية وثالثة كل ذلك لعله يكتسب خفة ونشاط يمكنه بفضل الله تعالى من حضور صلاة الجماعة فكيف كانت الخفة وكيف كان خروجه اسمع رعاك الله ما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول فعجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع سبحان الله لم يكن يتمكن من المشي إلا اعتمادا على رجلين ولم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض لشدة ضعفه ومع هذا خرج لصلاة الجماعة في المسجد خرج ليبين للناس أن العابدين لا يتخلفون عن الصلوات في المساجد خرج ليبين أن العابدين لا يسمعون إلا في المساجد والمحاريب إن أي استقامة لا تنطلق من المسجد والمحراب لا خير فيها إن سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجات هي من أهم صفات العابدين ولئن ظن أهل الدنيا أن جنتهم في الدنيا في الدينار والنساء والقصر المنيف فإن جنت العابدين في محرابهم في خلواتهم بربهم أما سمعت فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن خلوات العباد في المحاريب تربية لهم وتيجان على رؤوسهم أحلى من التيجان على رؤوس الملوك أعيد وأكرر وهل تنتصر الأمة إلا بالعباد والزهاد فهيا معنا نسمع أحوال العابدين الذين جعلوا محمدا أسوة لهم وقدوة لهم في كل حين أحوال العابدين العباد الزهاد في الناس كالعملة النادرة يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كابل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة رواه مسلم ومعنى الحديث أن المرضية الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار قليل جدا كقلة راحلة في الإبل ولذا عمت المصيبة بفقدهم وعمت الرزية بموتهم لعمرك من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير فالرجل من أولئك بألف قال أبو بكر رضي الله عنه صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل ولما طلب عمر بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر في فتح مصر كتب إليه عمر أما بعد فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم مقام الألف الزبير بن العظام والمقداد بن عمر وعباده ابن الصامت ومسلمة بن خالد الرجل بكم؟ الرجل بألف وهل تنتصر الأمة على أعدائها؟ إلا بأمثال هؤلاء قال الأصمعي لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع فقيل هو ذاك في الميمنة جالس جامح على قوسه يبصبص بإصبعه نحو السماء قالت تلك الإصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير ومئة ألف شاب طريق فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع من أهم صفات العابدين أنهم أهل صلاة وقيام محافظة على الفرائض تقرب إلى الله بالقربات والنوافل روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحر وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث فلما سمع القوم منادي المحب يناديهم انطلقوا سباقا إليه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 بدأ الصفات المؤمنين في صورة المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة لعظيم مكانها في بناء الإيمان وهي أكمل صورة من صور العباد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر حسنه الألباني رحمه الله وقال سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات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 لا لغ كتاب في عللين حسنه الألباني رحمه الله أما يكفيك قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه صححه الألباني علم العباد قدر الصلاة وأنها ميدان سباق فانطلقوا يتسابقون ولسان حالهم من فاته منك وقت حظه الندم ومن تكن همه تسمو به الهممون روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق فما أكثرهم اليوم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف لله درهم من مرضى لا والله، بل نحن والله المرضى، مرضى القلوب والأبدان عن عطاء ابن السائب قال دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يقضى يعني في ساعة احتضاره ينازع في المسجد فقلنا له لو تحولت إلى دارك وفراشك فإنه أوثر لك فقال لهم حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تقول لهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه فانا أريد أن أموت في مسجدي فأنا أريد أن أموت في مسجدي يا الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد قيل لنافع ما كان يصنع ابن عمر في منزله قال لا تطيقونه الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما وعن محمد بن زيد أن ابن عمر كان له مهراس فيهما فيصلي فيه ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاءة الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلي يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسة وروى نافع أن ابن عمر كان يحيي بين الظهر والعصر فمن من فعل ذلك؟ من منا فعل مثل ذلك اسمع رأك الله وقل أين نحن من هؤلاء عن الربيع بن خثيم أنه قال أتيت ويسن القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد في مصلاه فقلت لا أشغله عن التسبيح فلما كان وقت الصلاة يعني بعد الشروق قام فصلى حتى الظهر فلما صلى الظهر صلى إلى العصر فلما صلى العصر قعد يذكر الله حتى المغرب فلما صلى المغرب جلس يصلي حتى العشاء فلما صلى العشاء صلى حتى الصبح فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه ثم انتبه فسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عين النوامه وبطن لا تشبع رحم الله أويسا ما أعلى همته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 وكان إذا أمسى يقول هذه ليلة السجود فيسجد حتى يصبح كان رحمه الله يقول لا لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء أما سيد التابعين في العلم والعمل سعيد بن المسيب كان كاسمه بالطاعات سعيدا ومن المعاصي والجهالات بعيدا عن أبي حرملة عن ابن المسيب قال ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة فكم فاتتنا من مرات وما فاتتني التكبير الأولى منذ خمسين وما نظرت في قفى رجل منذ ثلاثين سنة وما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد لله،, لله درهم قال رحمه الله من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة لله رب العالمين ووالله الذي لا إله إلا هو لو لا الصحاح والرجال الثقات لقلنا أن هذه الأخبار ضربا من الخيال ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن لج ولج ومن طرق الباب أو شك أن يفتح له عن شرحبيل أن رجلين أتى يا أبا مسلم من الخولاني فلم يجداه في منزله فأتى المسجد فوجداه يركع ويسجد فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع ثلاثمائة ركعة قبل أن ينصرف فلما صرف قلنا يا أبا مسلم كنا قاعدين خلفك ننتظرك فقال لو عرفت مكانكما لنصرفت إليكما وأقسم لكما بالله إن خير ما قدم المرء ليوم القيامة كثرة السجود أما قال النبي لذلك الرجل أعني على نفسك؟ بكثرة السجود فإنك ما سجدت لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة أما أخبرك عن الربيع أو عن عامر بن قيس أم أسبعك من خبر الحسني والفضيل وابن المبارك أم أتل عليك خبر مرة الهمداني قال الذهبي يقال له مرة الخير لعبادته وخيره وعلمه قال الذهبي بلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل التراب جبهته عن عطاء بن السائب قال كان مرة يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة فلما ثقل وبد صلى أربعمائة ركعة وكنت تنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل وقيل عن هؤلاء أنهم عباد ليل إذا جلنا الظلام بهم كم عابد دمعه على الخد أجراه وأسد غاب إذا ناد الجهاد بهم خرجوا للموت يستجدون رؤياه مثل هؤلاء كثير ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم لكن الله يعرفهم الذي قاد هؤلاء وأوصلهم إلى ما هم فيه تلك الهمم العالية والنفوس الأبية قال السعدي يبين في أبيات جميلة سير أولئك إلى ربهم تبارك وتعالى فقال سعد الذين تجنبوا سبل الرداء وتيمموا لمنازل الرضواني فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيماني وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للدياني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 مع رؤية التقصير والنقصاني صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحساني عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن صاحب الخلاائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لعل الخلق والشيطان أقول من أراد الوصول فعليه بالأصول ومن سار على الدرب وصل إليك خبر عابد صغير من أهل زماننا أخبرني أحد الثقات عن ابن أخيه اسمه مسفر عمره خمس سنوات يقول بدأت قصة مسفر عندما قلت له إن الذي يصلي يحبه الله إن الذي يصلي يحبه الله ومنذ تلك اللحظة وهو محافظ على الصلوات جميعها بل في الصف الأول بل خلف الإمام وإذا سألته لماذا تصلي يجيب بكل بساطة وعفوية علشان الله يحبني إذا سألته لماذا تصلي يجيب علشان الله يحبني في يوم من الأيام ارتفعت حرارة مسفر وحمرت عيناه من شدة المرض فلما رأى أباه خارجا سأله إلى أين تذهب يا أبي فقال إلى المسجد صلاة العصر فقام من حضن أمه وقال لأبيه سوف أذهب معك سوف أذهب معك إلى المسجد فقال له لكن أنت مريض وحرارتكم مرتفعة فرد مسفر أذهب إلى المسجد والله يشفيني لأن الله يحب الذين يصلون سأذهب إلى المسجد أصلي والله سيشفيني لأنه يحب الذين يصلون يقول صاحبي فذهب إلى المسجد وصلى وخرج من المسجد والله الذي لا إله إلا هو معافا كأن لم يكن به شيء لم تنتهي القصة ذهب مسفر لزيارة عمته ولما أراد أبوه أن يرجعه إلى البيت رفض الرجوع بل قال أريد البقاء مع عمتي وهي الآن أمي أصبح يناديها بأمي أتدرون ما السبب؟ السبب أن زوج عمته مؤذن ويأخذه إلى المسجد مبكرا وهو يحب التبكير إلى الصلاة يقول زوج عمته والله ما ينام حتى يصل الفجر والله يأبى النوم حتى يصل الفجر كلما اتصلت عليه أمه قال لها اسمعي أمه الله أكبر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 من الإشفاق إلا ساجدين شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأون واديهم مجونا وما عرف الأغاني مائعات ولكن العلاصيغة لحونا وما عرف الخلاعة في بنات ولا عرف التخنث في بنينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا حكى المسعودي في شرح المقامات أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي خلفه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس هذا يتقدمهم وهو صبي فقال المهدي أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث ثم إن المهدي التفت إليه وقال كم سنك يا فتى فقال سني أطال الله عمر الأمير سن أسامة بن زيد لما والله النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر فقال المهدي تقدم بارك الله فيك فالشباب هم روح الأمة الشباب هم حملة الراية ولن تقوم للأمة قائمة إلا على أكتاف الشباب الشباب الذين يريدون ما عند الله والدار الآخرة هيؤوك لأمر لو فطنت له أربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل قال صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله وقال بأبي هو أمي لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة اعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتت الراحة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 عن قتاده أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي فقيل له ما يبكيك قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكي ضماء الهواجر وقيام ليال الشتاء قال فضيل رحمه الله إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطريق الظلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين قيل لمحمد بن واسع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 اللهم أعطي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكَّاها، إنك أنت وليها ومولاها اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحِّظ صفَّهم، فأصلح لا أمورهم وانصرهم يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير واعف عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير واستغفر الله العظيم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ملكنا هذه الدنيا قرون وأخضعها جدود خالدون قروناً خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون واضها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء ثما نسى الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي حين ياخذنا ولي بطغيان ندوس لف الجبيل تفيد قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي الظلم الجفون ملكنا هذه الدنيا قرون وأقضعها جدود خالدون بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام وما دي. عرفوا سوى الإسلام, عرفوا سوى الإسلام ملكنا غادي الدنيا القرون وأفغاه جذود خالدون فعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يذكون المعاقل والحصون يذكون المعاقل والحصون شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم, إلى الخصم ولم يسلم إلى الخصم العرينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين من الإشفاق إلا ساجدين ملكنا هذا وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض صندوق بريد 52824 الرمز البريدي واحد واحد خمسة أربعة خمسة سبعة اثنان خمسة اثنان ثمانية تم هذا العمل بهندسة الرباط وصاحبكم من الإخراج عمرو فوز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تؤنا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى لا ان يقيد او يهونا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم اخرونا وما فتئ يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرا في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وأصبح لا يرا في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلم لي وآلم كل حر Sualu Dhari, aina Muslimuna. Melek nähdin niin kuinona, ja Allaha juhutun kaliduna. Melek nähdin niin kuinona, kaliduna. Ja safturin sahaaifin فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا تراه يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا تراه اللي يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المناء إلا غنونة أجد, أجد المناء إلا ملكنا هذه الدنيا القرونة وأضاعها جذود خالدونا ملكنا هذه الدنيا القرونة وأضاعها جذود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا